وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَن تَمْتَهُنَّ نَبِيًّا وَلَا التَّبْيُونُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ஜபுூனீம் சைலீலீனமு تِيَامُ بُتَتْ تَتُومُ لَا يَشْعُرُونَ <تصفيق> الْآخِرَةُ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ الظُّلُمَاتِ عادوا الى المتقين يا عبادي لا تخافوا علي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخول الجنه انتم وما يطاف عليي بصحاب في ذهب واكوا فيها ما تشتهي لي انفسه تلن وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ